خادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا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 الله يستهزئ بهم ويمدهم في غيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالا بالهدا فما ربحت جعاتهم وما كانوا مكتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلم ما ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صمّ بكم يوم فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعك حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرك يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا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 الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلون الله أندادا و تعلمون وإن كنت في غيب مما نزلنا على عبدينا فأتوا بصورة من مثله ودع شهداءكم فأتوا بصورة من مثله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 كلما أذقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي أذقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون